بإحنا طمانين في رحمتك عايشين يا رب بحاولك انت وقوتك انت الكريم وانت الرحيم بيناوي بس الشيطان خلانا ننسى سكتك يا رب نجينا من النار والعزاء واسترنا يا ستر في يوم عرض الحساب وحميني بك على الصراط المستقيم ويجعلي منا تروح يا ربي للكتاب. ملناش يا ربي غيرك انت في الوجود وعلى المعاصي والذنوب خايف النمو رفعين ايدينا لك وطلبين السماء دا الكل زايل وانت حي لا يموت